الذين آمنوا ذكروا لعمت الله عليكم إذ جاءتكم جنود فارسلنا فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ ذاوت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وإذ ذاوت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك بتل المؤمنون وزلزل زلزال شديد وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إلَّا عُرُورًا وَإِذْ قَالَ الْضَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَرْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ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 قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا